الدرة البهية في نظم الأجرومية نظم الشيخ شرف الدين يحيى ابن نور الدين موسى العمريطي رحمه الله الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشكد ارين معنا ضمير الشان فاعربت في الحان بالالحان ثم الصلاة مع سلام الله على النبي افصح الخلائق محمد والال والاصحاب من اتقن القران بالاعراب وبعد فعلم انه لما قد الرجل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا اشد الطالبين وراحبه اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني والنحو اولى أولا ان يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها وغروم ألا فهل حبر بن آجهوم وانتفعت اجله بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالاصل في تقريبه للمبتدي وقد حذفت منهما عنه ودكته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهام قولي لاعتقاد واثق إذ الفتاح استعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ندفع فنسال المنان ان يجيرنا من الضيا ضاعفا اجورنا وان يكون نافعا بعلمه منعتنا بحفظه وفهمه باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة لفظ المفيد المفرد لسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثة هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مغلقا كقم وقد وإن ديدان اضدقا فالاسم بالتنوين والخط يعرف وحرف خفض وابلام وآلف والفعل معروف بقد السين وتاء تأنيف مع التسكين وتافعلت مطلقا كجدتني والنون واليافف علن واصعلي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفى قبوله العلامة باب الاعراب اعرابهم تغيير آخر الكلم تقدير او لفظا لعامل علم اقسامه أرباعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والقصد امتنع وسائر الأسماء حيث لا شباب الرابها من الحروف معربة وغير ذي الأثناء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا باب علامات الإعراب للرصع منها ضمه واو الف كذا كنون ثابت لا منحذف فالضم في اسم مفرد كاحمد وجمع تكسير كجاء الاعبد وجمع تأنيف كمسلمات وكل فعل معرب كيافي والواو في جمع الذكو السال كالصالحون هم اولو المكارم كما اتت في الخمسه الاسماء وهي التي تاتي على الولاء اب اخ حم وفوك ذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي مثنى نحو زيدان الالف والنون في المضارع الذي ياوربي يفعلان تفعلان انتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسه الافعال باب علامات النصب للنصب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندات ففتحه منع وجعل لنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع في عرف والنصب في الاسم الذي قد ثنيها وجمع تلكير مصحح بها والخمسة الافعال حيث تنتصب فحلف نون الرفع مطلقا يجب باب علامات الخط علامه القفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحه فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء رف في رفعه بالضم حيث ينطرف واخفض بياء كل ما بها نصب والخمسه الأسماء بشرطها تصب واخفض بفتح كل ما لم ينطرف مما بوقف الفعل صار يتصف بأن يحوز اسم علتين أو علت انتوني عن اثنتين فآلف التأنيس أولت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان الوقف مع عدل أولف أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا واسماء العجم كذاك تانيث بما عدا الالف فاي وب او يأتي بعد الصر باب علامات الجزم والجزم في الأفعال بالسكون أو حذب حوف علة أو نون فحذب نون الرفع قطع يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون جزم عن سلم من كونه بحرف علة ختم إما بواو أو بياء أو وجزم معتل بها ان تنحذف ذي واو ويا إن يظهروا وما سواه في الفلاف قدروا فنحو يهدي يخشى يخشاكت بعلة وغيره منها سلم وعلة الأسماء يا أنوى فنحو قاض والفتاة بها أغلب إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قاض يظهر وقدروا ثلاثه الاقسام في الميم قبل الياء من غلام والواو فيك مسلمي اضمرت والنون في لتبلون قدرت فصل المعربات كلها قد تعرض في او أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مروت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع وقطع الاسم منه بالكثر التزم والفعل منه بالسرع سكون منجزم لكن كهندات لنصبهم كسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحرف حرف علة كما أولم والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جمع صحيحا كالكو المثال الخالي وخمسة الأسماء والأسعال أما المتنافى لرفعه الألف ونصبه وجره بالياور وكالمتن الجمع في نصب وجر ورفعه بالواو مروت والقمسه الاسماك هذا الجمع في رفع وقبض ونصبا بالالف والقمسه الافعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف باب المعرفه والنكره وان تريد تعريف لاسم الناكره والذي يقبال المؤثره وغيره معارف وتحفر في سته فالاول مضمر يكنى به عظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموه ثانيا لمتصل تاتير أو بارز أو منفصل ثاني المعارف الشهير بالعالم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمر وأبي سعيد ونحو كهف الظلم والرشيد فما أتى منه بام أو بأب فكنيه وغيره اسم أو لقض فما بمدح أو بذن فلا فلاقب والاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا وذيء ربيعها موصول لاسمك الذي خاميسها معرف بحرف أل كما تقول في محل المحل ثالثها ما كان من لواحد من هذه الأصناف كقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذيب باب الافعال افعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع فالماض مفتوح الأخير إن قطع عن مضمر محرك به رفع فإن أتى معذ الصمير سكنا وضمه معواوي جمع عينا والأمر مبني على السكون أو حذب حوف علة أو نوني واستاتحوا مطارعا بواحد من الحروف الاربع الزوائد همز ونون وكذا وتاء يجمعها قولي أنيت يا فتا وحيث كانت في رباعين تضم وفتحها في ماتي واو ملتزم باب اعراب الفعل رفع المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تابذا توثب بعشر وهي ان وكيف كذا اذا انصدرت ولا مك ولا مجحد وكذا حتى واول والواو والفاء جواب وعلم به جوابا بعد نفي او طلب كلا ترم علما وتترك التعب وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولا من دله على الطلب كذا كإن وما ومن وإما أيومة أيان أين مهما وحيثما وكيفما وأنا كإن يقم زيد وعمر كنا وجزم بإن وما بها قد ألحقا فعليني لفظا او محلا مطلقا وليقترم بالفا جواب اللو وقع بعد الاداه موضع الشرط امتنع باب مرفوعات الاسماء مرفوع الاسما سبعه نافي بها معلومه الاسماء من تبويبها فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع وواجب في الفعل ان يجرد اذا لجمع او مثنى اسندا فقل اتى الزيدان والزيدان كجاء زيد ويجي أبونا وقسموه ظاهرا ومضمرا فالظاهر الذي قد يكرا والمضمر ككمت قمنا قمت قمت قمت ما كمتن قمتم قام قامت قاما قاموا وكمنا نحوصمتم عاما وهذه ضمائر متاصلة ومثلها الضمائر المنفاصلة كلم يكم إلا أنا أو أنتم وغير ذين بالقيام لاسي يعلم باب نائب الفاعل. اقم مقام الفاعل الذي حذف مفعوله في كل ما له عنف او مصدرا او ظرفا او مجرورا ان لم تجد مفعوله المذكورا واول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الاخير ملتزم في كل ماض وهو في المطار منفاتح كيدعى وكدعي وأول الفعل الذي كباعى منكاثر وهو الذي قد شاع وذاك إما مضمر أو مظهر فانيهما كيكرم المبشر اما الضمير فهو نحو قولنا دعيت ادعى ما إلا أنا باب المبتدا والخبر المبتدا اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد والخابر اسم ذو اسم أسمد مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم وقولنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه ايضا قائم اقمنا والمبتدا اسم ظاهر كما مضى او مضمر كان انت اهل للقضاء ولا يجوز ابتداء بما اتصل من الضمير بل بكل من فطل انا ونحن أنت, أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهيهم هما وهن أيضا فالجميع اثنى عشر وقد مضى منها مثال معتبر ومفرة وغيره يأتي الخضر فالاول اللفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور لا غير وهي الظرف والمجر وفعيل النعت الذي صدر والمبتدا مع ما له من الخبر كانت عندي والفتا بداري وابني قرى وذا ابوه قاري كان واخواتها اغفع بي كان المبتد اسما والقبر بهوطبا ككان زيد ذا بطر كذاك اضحى ظل بات أمسا وهكذا أصباح طار ليسا فتئ وفكى وزال معبرح بارح من بعد نفين تتضح كذاك كذا دام ما بعدما الظرفية وهي التي تكون مصدرية وكل ما طرقته مما سبق من مصدر وغيره به التحق ككون صديقا لا تكون مجافيا وانظر لكوني مصبحا وافيا إن وأخواتها تنصيب إن المبتدث من والقضر ترفعه كإن زيدا دون ضر ومثل إن أن ليس في العمل وهكذا كأن لكن لعل وأكد المعنى بإن أن وليس من الفاظ من تمنى كأن للتشبيه في المهاكي تعملوا لكن في استدراء وليترج وتوقع لعلك قولهم لعل محبوبي وطل ظن وأخواتها انصب ظن المبتدى مع القبر وكل فعل بعدها على الأثر كخلته حسبته زعمته رأيته وجدته علمته جعلته اتخذته وكل ما من هذه طرفته فالعلم كقولهم ظننت زيدا منجدا واجعل لنا هذا المكان مسجدا داب النار النعت اما رافع لمضمر يعود للمنعوت او لمظهر فاول القسمين منه اتبع منعوته من عشره لاربع في واحد من اوجه الاعراب من رفع او قط او انتصاب كذا من الافراد والتذكير والضد والتعريف والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القئمين منه أفردي وإن جرى المنوت غير مفردي واجعله في التأميث والسنكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء حرثان منطالق زوجاهما العبدان ومثله أتا لام سائلة زوجاته عن دينها المحتاج له باب العقف واتبع المعطوف بالمعطوف عليه في إعرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل مثله إي وطفي بالواو والفاء وأموة حتى وبل ولا ولكن أما كجاء زيد ثم عمر وأكرمي ديدا وعمرا بالبقاء والمطعم وفئة لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول المنكر باب التوكيد وجائز في الاسم ان يؤكد فيتبع المؤكد المؤكد في اوجه الاعراب والتعريف لا منك فمن مؤكد خلا ولفظه المشهور فيه أربع نفس وعين ثم كل أجمع وغيرها ثوابع لأجمع من أجتع وابتع وأبطع كجاء زيد نفسه وقل أرى جيش الأمير كله وطفت حول القوم أجمعين مذبوعة بنحو أكتعين وإن تؤكد كلمة أعدتها بلفظها كقولك انتهنتها باب اذا اسم لو فعل لمثله تلا والحكم للثاني وعن عطف طلا فاجعله في اعرابه كالاول منقبا له بلفظ البدن كل وبعض واشتمال وغلق كذاك اضراب فبالخمس ضبط كجاءني زيد اخوك واجي عندي رغيفا نصفه وقد وصل إلي زيد علمه الذي درس وقد ركبت اليوم بكرا الفرس. إن قلت بكرا دون قصد فاغلط او قلته قظا فاضراب فقط والفعل من فعل كمن يؤمن يثب يدخل جنانا لم ينل فيها تعب باب منصوبات الاسماء ثلاثه من سائر الاسماء قالت موصوبة وغادي عشر ثلاث وكلها تأتي على ترتيبه اولها في الذكر مفعول به وذلك اسم جاء موصوبا وقع عليه فعل كحذروا أهل الطمع في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر وغيره قسماني أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنتقل مثاله إياي أو إيانا حييت أكرم بالذي اتانا وقصب ذين كل مضمر وبالذين قبل كل متصد فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من انواعه في اثني عشر باب المصدر وَإِنْ تريد تصريف نحو قاما فقل يقوم ثم قل قياما فما يجيه ثالثا فالمصدر ونصدر بفعله مقدر فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فلفظيا يرى او وافق المعنى فقط وقدر بغير لفظ الفعل فهو معنوي فكم قياما من قبيل الاول وكم وقوفا من قبيل ما يلي باب logo, هو اسم وقت أو مكان انتصب كل على تقدير في عند العرب إذا أتى غرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فليعلما والنصب بالفعل الذي به جرى كسرت ميلا واعتكفت أشهرا أو ليلة أو يوم نوسمي أو مدة أو جمعة أو حينا أو قم صباحا أو مساء أو سحر أو غدوة أو بكرة إلى أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد أو صمغدا أو سرمدا أو الأبد واسم المكان نحو سر أمامه أو خلفه وراءه قدامه يمينه شماله تلقاءه أو فوقه أو تحته إذاءه أو معه أو حذاه أو عنده أو دونه أو قبله أو بعده هناك ثم فرسقا بريدا وها هناك موقفا سعيدا باب الحال الحال وقف ذو انتطاب آتي مفسرا لمبهام الهيئات وإنما يؤتى به منكرا وغالبا يؤتى به مؤخرا كجاء زيد راكبا ملفوفا وقد ضربت عبده مكتوفا وقد يجيء في الكلام أولا وقد يجيء جامدا مؤولا وطاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجيء منكرا باب التمييذ تعريفه اسم ذو انتصاب فسرى بنسبه او ذات جنس قدرى كن زيد عارقا وقد على قدرا ولكن انت اعلى منزلا وكاشتريت اربعا معاجه شريت الف رطل أو او بعته مكيله ارزا او قدر باع او ذراع قزا وواجب التمييز ان ينكر وان يكون مطلقا مؤخرا باب الاستثناء أخرج به الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ درج ولفظ الاستثناء الذي قد حوى الا وغيرا وسوى سوا سوى فلا عدا حاشا فمعه الا وصبي ما اخرجت من ذي تمام مجبين كقام كل القوم الا واحدا وقد رايت القوم إلا قاردا وان يكن من ذي تمام سفا فأبدلا والنصب فيه ضعفا هذا اذا استثنيته من جنسه وما سواه حكمه بعكسه كلن يقوم القوم إلا جعفر والنصب فيه أكثر وإن يكن من ناقص فإلا قد ألغيت والعامل استقل استقلا كلم يكم إلا أبوك أولا ولا أرى إلا أخاك مقبلا وقد مستثنا على الإطلاق يجوز بعد السبع البواقي والنصب أجل جائز لمن يشاء بما خلا وما عدا وما حشا باب لا العاملة عمل إن وحكم لا كحكم ان في العمل فاصب بها منكرا بها اتصل مضافا او مشابها المضافي كلاه لا محاضر مكافي لكن اذا تكررت اجريتها كذاك في الاعمال او الغيتها وعند افراد اسمها من البناء مركبا أو رفعه منونا كلا اخ ولا اب وارطب أبا أيضا وإن ترفع أقل لا تنصبا وحيث عرب تسمع أو فوقلا فارطع ونو والتزم تكرار لا كلا علي حاضر ولا عمر ولا لنا ولا ما يستقض باب النداء خمس تنادى وهي مفرد علم ومفرد منكر قصدا يؤم ومفرد منكر سواه كذا المضاف والذي ضاهاه فالاولان فيهما البنا لزم على الذي في رفع كل قد علم من غير تنوين على الاطلاق والنصب في بالثلاثة البواقي كيا علي يا غلامي بالطلق يا غافلا عن ذكر ربه أفق يا كاشف البلوى ويا أهل الفناء ويا لطيفا بالعباد التفذنا باب المفعول لأجله والمصدر الطب ان اتابينا لعل الفعل الذي قد كان وشرطه اتحاده معامله فيما له من وقته وفاعلك قم لزيد اتقاء شره واقصد علي لابتغاء بده باب المفعول معه تعريفه اسم بعد واو فسرى من كان معه فعل غيره جرى فاغبه بالفعل الذي به الصحب أو شبه فعل كالست والماء والخشب وكالأمير قادم والعسكرا ونحو سرد والأمير للقرى باب مخفو الأسماء. قافيضها ثلاثة أنواع الحرف والمضاف والإتباع أما الحروف هاهنا فمن الى باء وكاف في ولا عن على كذا واو باء وتاء في الحالف مذمنذ رب ورب ربا المنحذف كسرت من مصر إلى عراق وجدت للمحبوب باشتياقي باب الإضاءة. من المضاف أسقط التنوين أو نونه كأهلكم أهلونا واخفض به الإسم الذي له تلا كقاتلا غلام زيد قتلا وهو على تقدير أو غلامي أو منك مكر الليل أو غلامي أو عبد زيد أو تجادي أو ثوب قد أو كباب ساجي وقد مضت أحكام كل تابعي مبسوطة في الأربع الثوابعي فيا إله بنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع وفي جماد ساجة السبعين بعد تسعين من المئين قد تم نظم هذه المقدمة في ربع ألف كافيا من أحكم نظم الفقير الشارف العمريط ذي العجز والتقصير والتفريط والحمد لله ما الدوام على جدير الفضل و ناوي وافضل الصلاه والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والال اهل التقوى والعلم والكمال